يا من لم ترضى بحكم الدنيا وقضاء الدنيا فارفع ملفك الى السماء فالشهود هناك ملائكة والدعوى هناك محفوظة والقاضي هو احكم الحاكمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لفضيلة برصال الشيخ محمد عبد العال على هذه التناوة المباركة التي كان ضمن فقرات هذه الليلة معذرة لعدم تعليقي على التناوة حيث مني ارى الجميع وارى الازن تتشنف بالاستماع الى ذلك منعلم القرآني والعلم الازاعي الكبير قارئ الازاع والتلفزيون العربي وقارئ جمهوري نصف العربية والعالم الستاني والتي دائما يجين دائما يجين دا عبر ازاعة القرآن الكريم قضيلة القارئ الشيخ طاها القارئ والمقيم بالفيوم فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولكم حضراتكم حسن الاستماع أو لله الرجيم <سؤال> لا الرحمن إلا in كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرًا من أعرض عنه فإنه مل يوم قُل لَّبِ رَمَ مَن أَرَضَ أَنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَرَن قَالِذِينَ فِيهِ عَذَاب مِلْئَ الْغُرُ مَا إِنَّمَا كَذٰلِكَ مَا قُلْتَ مِنْ اِنْ يا ذلك نقف من Oh, no Yeah, whoa, whoa. یوم ما oh, یا yeah, يتخاصفون بينهم يتخاصفون بينهم إلا بتم Yeah, well, my love, I hope feel <laughs> Yeah, oh, well, Bye. Hello? ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربينا فيذرها قاعدة فيها درجا ولا ها يومئذ Yo! Yep. فلا تسمعوا إلا أمسا يوميذي أن يومئذ يتبعون الداعي لا إراجة وخشعة صوات لرحمن فلا تسمع <تصفيق> <تصفيق> يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به ونسي الوجوب للحي القيوم <تصفيق> <ومتل> <تصفيق> الوجوب فمن حمل ظلم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَكَذٰلِكَ أَنزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ لَوٰدِيًا وَفَرَّمَ فِيْهِ مِنَ النَّعِيْمِ لَعَلَّهُمْ يتقون كذلك That's all. آه وَكَذَلِكَ أَنْتَ نَغْوِى وَأَنَا أُؤْمِنُ بِأَمْرِ نَفِيجٍ مِنَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِيَدِهِ فقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولن نجد له اذ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ك وَأَنِّي ذَاهِبٌ كَفَلَى يُرِجَّنَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْكُرْ. وفإليه الشيطان قال يا آدم هل أذلك على شجرة القلب وغلب الله آه oh. وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَن أَرْضَى يضمّضك ونحشره يوم القيامة أَمَّ قَالَ رَبِّ دِمَحَشَرْتَنِي أَمَّ وَقَدْ كُنْتُ ومن أعربا the فَلَمْ يَأْتِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 Stop it. <coughs> يقولون وسبح بحمد ربك قبل طول الشمس تقبلوا فيها من اذى الماء يلفظ وأطراب المهار لعلك ترضى <تصفيق> تصبر على ما Biddle! لَا رَسُخَ قَوَالٌ لَّاتٍ وَسُوَارِقٍ تَقَى صَدَقَ